هذا هو الباب الخامس والعشرون من ابواب كتاب التوحيد ذكره عقب باب ما جاء في السحر ما جاء في السحر هنا اذا إذا حمل ما سبق على أنه اراد السحر الذي يكون كفرا فهذا الباب اراد به توضيح بعض ما يتعلق بذلك الباب فلو ارتباط به مع زياده ان السحر قد يطلق على ما لا يكون كفرا إن من البيان للسحر ذكره هنا في هذا الباب حليذ يكون ماذا يكون فيه زيادة على ما سبق كأنه أراد للسدراك أنه إذا أطلق لفظ السحر على شيء ما لابد من تنبه لأنه قد لا يكون كفرا فلا يقول النقائم ان البيان يكون ماذا يكون كفرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سحرا وإن عممت ما سبق باب ما جاء في السحر مطلق السحر حليذ واضح أنه أراد ماذا بيان أنواع ما سبق على كل في هذا الباب زيادة إيضاح للباب السابق وفيه تنبيه على أن ما يطلق عليه سحر قد لا يكون كفرا باب بيان شيء من أنواع السحر أي باب بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها مع حكمها لأن الحكم هنا ليس متحدة ليس متحدة منهم ما هو كفر ومنهما ما ليس بكفر والأنواع جمع نوع والنوع أخص من من الجنس. خاص من الجنس، هلذي يكون النوع داخلا تحت الجنس سحر من حيث هو هذا جنس، ثم له أنواع، كما تقول الطاوود هذا جنس، وله ماذا؟ له أنواع، له أفراد، احاد لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد، يدخل تحته أفراد، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، صحيح؟ يكون نوعا باعتبار ما ما فوقه. كما هو معلوم فيه في محله قال هنا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في السحر ذكر شيئا من انواعه لكثرة وقوعها ذكر شيئا من انواعه يعني لم يقصد الاستيعاب والحصر وانما ذكر امثله لكثرة وقوعها وقفائها على على الناس حتى اعتقد كثير يعني من الناس أن من صدر عنه خارق فهو ولي لله وعدها من كرامات الأولية خارق المراد به الشيء الذي يجري على خلاف العادة الرجل او الإنسان الأصل فيه أنه يمشي على الأرض فإذا طار صار خارقا للعادة لأن الأصل ماذا؟ الأصل في الإنسان أنه يمشي على الأرض فإذا طار حنيد صار مخالفا للعاده هذا يسمى خارقا خارق العادة لأن العادة أنه يمشي وهكذا وحتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها أرباب الخوارق من الصوفية ونحوهن قال وهذا العمل بعينه من الناس أحوال شيطانية يعني هذه الخوارق قد تكون أحوال شيطانية وقد لا تكون إنما النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار الشخص الذي حصل له الخالق إذ قد يكون كرامة وهذا الفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية التي تكون من صفات أولياء الله تعالى فينظر حنيذ إلى من حصلت له الكرامة أو من حصل له الخالق فان كان متبعاً من أولياء الله تعالى المتقين صاحب تقوى صاحب السنة قلنا هذه كرامه وإلا قلنا هذا من من الشيطان إذن ذات الخارق هذا لا يعد ماذا لا يعد كرامه بذاته وإنما جرت على يد من لابد من النظر في الشخص ذاته فإن كان من أولياء الله تعالى المتقين المتبعين شرعه جل وعلا صارت كرامه تسمى كرامه عند أهل العلم عند أهل السنة والجماعة وهي من أصول المعتقد لأن المعتزلة ينفون الكرامات كلها ينفون الكرامات كلها لأنها تفضي إلى اللبس بين مدع النبوة وبين غيره إذ النبي يأتي بماذا يأتي بالمعجزة وهذه المعجزة كذلك خارقه للعادة فإذا كان كذلك هل التبس عنده تابس والفرق بين النوعين أن مدع النبوة يزعم أنه نبي يقول أنه نبي وهذا لا يدع يدعي أنه نبي وإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتصور لا يتصور أن يأتي من هو من أمته ويقول إنه نبي لأنه لو قال إنه نبي كفر حنيذين صارت هذه الخالق ماذا على يد شيطان صح لا إذا لا يتصور فالمعتزلة حنيذين ذهبوا بعيدا فيما يتعلق بهذه المسألة إذ لو ادعى النبوة قالوا لألا أنكر الكرامات لألا يلتبس بالنبي كيف حنيذين يدعي النبوة وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا متناقض فإذا ادعى النبوة كفر وإذا كفر حين يد صار ماذا؟ ليست كرامه هذه من خوارق العادات التي تجري على ايدي الشياطين قالوا هذا العمل بعينه من الناس أحوال شيطانية واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى الشرك إلى, إلى الشرك قد يحصل عند عند القبور كذلك تحصل أشياء أحوال يظنها الظان ماذا؟ أنها كرامات وأنها لي لقبول الله تعالى لهذا العمل الذي صرف لي لغير الله تعالى فيظن حينئذ ماذا أنه أجيب لهم أجيب له. قد يبتلي كما ذكر ابن تيميه رحمه تعالى قد يبتلي الله عز وجل الناس الذين يعبدون غيره بأن, بأن يحقق لهم ما أرادوا والتحقيق يعني إجابة طلب من طلب من غير الله تعالى لا يدل على ماذا لا يدل على الحقية أنه على حق فيأتي يدعو الله تعالى أو يدعو صاحب القبر يريد الرزق والمال والولد فيجاب هل معنى ذلك أن فعله صحيح الجواب لا فتحقيق المطالب وكشف الكروب إزالة الكروب هذا لا يدل على صحة ما ما يفعله بل النظر يكون إلى ذات العمل إلى ذات ذات العمل قال واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى الشرك ولا بد للمسلم أن يفرق بين ولي الله وبين عدو الله لا بد هذه من الفوارق بين المسلم وبين غيره الولاء والبراء وهم المقتضيات لا إله إلا الله جزء لا يتجزأ من كلمة التوحيد من ساحر وكاهن ونحوهم ونحوهم يعني نحو الساحر والكاهن كالعراف ممن قد يجني على يديه شيء من الخوارق وأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالطاعات وترك المحرمات وإن لم تجري على أيديهم خوارق إذن ولي الله من هو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ها الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا وكانوا يتقون إذن جمعوا بين الإيمان وبين التقوى والتقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات إذن المطيع هو الولي سواء جرت على يديه خوارق أو لا صحيح فليس الضابط في كونه وليا أو لا أنه ماذا أنه تجري على يديه خوار. كما قد يظن بعض الناس أن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم هو الولي واذا ما قد عند بعضهم يقول إذا ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فراجع ايمانك هذا ليس بضابط ليس ليس بضابط ان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تكون ماذا ضابطا للولي قال واولياء الله هم احبابه المتقربون اليه بالطاعات وترك المحرمات وان لم تجري على ايديهم خوارق وإن جرت فكرامة من الله تسمى كرامته تسمى كرامة وليست وحدها دليلا على الولاية ليست وحدها دليلا يعني الخالق ليس هو الضابط في كونه وليا أو لا إنما الضابط ما هو أن يجمع بين الإيمان والتقوى أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم ما يتمسك به العبد قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد من ابن حنبل هو ابن محمد قال, قال حدثنا مح محمد بن جعفر هو أبو عبد الله المعروف بغندر الهذلي مولاهم البصري ثقة روى عن شعبة وخلق ولازمه عشرين سنة ثبت في شعبة حتى فضله علي بن مدين فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له بن مهدي بذلك أنه مقدم عليهم وعنه الإمام أحمد غيره مات سنة 206. قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلا عوف هو ابن أبي جميلة فعيلة أبو سهل العبدي البصري المعروف بعوف العربي. روى عن أبي العالية والحسن وجماعة وعنه شعب والثوري وغيرهم مات سنة مئة وست واربعين وله ست وثمانون سنة وحيان ابن العلا قال ماذا عن حيان ابن العلا؟ وحيان بن العلا ويقال حيان بن مخارق حيان ابن مخارق يقال يعني اسم الاخر ويقال ابو العلا البصري مقبول مقبول بصري هذا فيه نظر لعله زاغ بصره ونزل اسفل في تقريب التهذيب حيان بن العلا ويقال ابن مخارق ابو العلا مقبول من السادسه د س يعني ابو داود و لسهل. إذا البصري هذا فيه نظر فيه نظر ليس بصريا قال ماذا؟ قال حدثنا قاطن ابن قبيصة عن أبيه قاطن بفتحتين فتح القاف والطاق قاطن ليس قطن قاطن بفتحتين قاطن بفتحتين أبو سهلة سهلة ليس أبو سهلة البصري صدوق وابوه بفتح أوله ابن مخالق بل شداد معاويه بن ربيع ابن نهيك فعين نهيك فتح النون وكسري الهاب ابن هلال ابن عامر البصري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة ونزل البصرة قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورده بسنده الإمام أحمد رحمه تعالى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرقه والطيره من الجبت ان حرف توكيد ونصب العيافه اسم ان منصوب بها صحيح صحيح منصوب بها بها بان يعني نعم والطلقه معطوف عليه المنصوب والطيره معطوف على اي شي. شيء العيافه اكيد ما في قول اخر معطوف على لماذا لا ليس اي العطف بالواو يكون على الاول لو ذكرت عشرين شخصا ان زيدا وعمرا وبكرا وخالي الاخيره ماتوا الاخير معطوف على على الاول اذا عطفت بالواو او او يكون بماذا على على الاول واذا عطفت بالفا أو ثم على ما قبله على ما قبل تبع هذه ثم من الجبت اين الخبر ها من الجبت يعني من الجبت جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر خبر ان صحيح طيب من الجبت حينئذ يكون تقدير كلام ماذا نعم احسنت ان العيافه من الجبت ان الطرقه من الجبت ان الطيره من الجبت حينئذ انتبه هذا الذي يريد نصر اليه هنا دلاله الاقتران معتبره ولا يصح أن يقال دلالة الاقتران مطلقا ضعيفة لماذا؟ لأنه جمع بين مبتدات أو محكوم عليه وأخبر به خبر واحد حينئذ من الجبت هذا خبر عن العيافة وخبر عن الطرق وخبر عن الطيارة حينئذ يعم أو لا يعم دلالة الاقتران هنا التي دل عليها الواو لأنه قد يقول القائل الخبر هو خبر المبتدا الذي في الاصل هو العيافة هذا الاصل عيافة من الجبت هذا الاصل فإذا عطفت على الاول المبتدى حينئذ اخذ حكمه صحيح الاصل عيافة من الجبت العيافة من الجبتي إذا عطفت على العيافة اخذ الحكمة الذي هو الخبر سواء عطفت واحد او اثنين او مئة اخذ الحكم او لا اخذ الحكم حينئذ نقول دلالة الاقتران هنا في هذا التركيب هذه لا ينبغي ان يقع فيها نزاع اصلا لا ينبغي ان يقع فيها فيها نزاع إنما الخمر والميسر آه. والأنصاب والأزلام ريجس. هذا خبر عن ماذا عن الأربعة حينيذ ريس معنوي أو حسي معنوي قطعا أنه معنوي لماذا لأن الخامرة وإن كانت الوصف مختلف فيه وان كان الوصف فيها اعتبار النجاسة وعدم مختلفا فيه إلا أن الأزلام والميسر هذا قطعا أنه ماذا أن النجاسة معنوية حينيذ اتحد الخبر أو لا اتحد الخبر والدلاله هنا تكون باعتبار دلاله الاقتران وهي صحيحة في في هذا المقام قال هنا إن العيافة والطرق والطيره من الجبت من هذه إما ابتدائيه أو تبعيضيه يحتمل أنها ابتدائيه ويحتمل أنها تبعيضيه فعلى الأول أنها ابتدائيه معنى الطيرتنا ناشئه من الساحر الطيرتنا شئة من الساحل وعلى الثاني أنها تبعيضيه الطيره من جمله السحر والكهانه وهكذا أو من جملة عبادة غير الله تعالى أي الشرك وفي الحديث سيأتي الطيرة شرك قال هنا من الجبت أي السحر قال القاضي والجبت في الاصل الشيء الفشل كما مر معنا فشل على وزن فعل الذي لا خير فيه ثم السعيرة لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر يعني يطلق على هذا وذاك يطلق على السحر أنه جبت ويطلق على السحر على الوصف الفعل الحدث وعلى الفاعل يسمى ماذا؟ يسمى جبتا قال هنا قال عوف العيافه زجر الطير جاء بي بتفسير لهذه المذكورات قال عوف يعني الراوي عوف بن حيان عوف عن حيان قال عوف قال عوف العيافه زجر الطير العيافه بكسر العين مصدر عاف يعيف عيافه زجر الطير قال المحشي والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها طير يتفاءل بماذا بالاسم ويتفاءل كذلك بصوته وممرها يعني ذهبت يمينا أو يسارا حينذي نحصل التفاءل بها قال هنا الطيرة التشاؤم بمرئي أو مسموع طيرة تشاؤم بمرئي أو مسموع وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموع أو, أو مسموع زمانا كان أو مكانا وهذا أشمل فدخل ما لا يرى ولا يسمع كالتطير بالزمان باب خاص ب بالطيارة قال وهو من عادات العرب ولذلك صار كثيرا في اشعارهم يذكرون ماذا تطير به بالطيور ونحوها يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدس وظن حدسه هو هو الظن. هو, هو الظن. فهي زجر الطير والتخرص على الغيب بالحدس والظن قال والاعتبار في ذلك غالبا بأسمائها يعني الغالب يحصل العيافه والتطير بالأسماء كما يتفاءل بالعقاب على العقاب العقاب فعال نوع من انواع الجوارح الطيور انثى وجمعها عقبال فعلان عقبال وعاقبت اللص معاقبه وعقابا لسم العقوبه على العقاب وبالغراب على الغربه وبالهدهد على على الهدى هدهد على على الهدى قال والفرق بينها أي العيافة وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها التشاؤم بها والعيافة أعم تكون عيافة أعم. وقد تستعمل الطيرة في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره بل حتى الزمان كانوا يتشاؤمون به نكاح فيه في شوال مثلا بيوم الأربعاء هذا التشاؤم به بالزمن لكن الغالب المستعمل فيما يتعلق بالطير بالحيوان قال وكانت بنو أسدين يذكرون بالعيافة ويوصفون بها حتى قيل إن قوما من الجن تذاكروا عيافته يعني تدارسوا أن هؤلاء عندهم ماذا عندهم علم بي بهذا العلم فاتوهم استعانوا بهم يعني الجن استعانوا به بالإنس فقالوا ظلت لنا ناقة ظلت لنا ناقة, ناقة يعني للجن ولعلها جنية وكذلك فلو ارسلتم معنا من يعيف فقالوا لغلي من منهم طلق معه يعني صغير أخذوا ماذا أرسلوا معهم مصغره، <تصفيق> فاستردفه أحدهم فلقيهم عقاب عقاب من الجوارح كاسرة إحدى جناحيها كاسرة إحدى جناحيها تشاءم وجد العقاب هذا الطير مكسور الجناح عنيد وقع في نفسي ماذا بي به بهذا الأمر فاقشعر الغلام وبكى فقالوا مانك قال له الجن فقال كسرت جناحه ورفعت جناحا يعني هي العقاب كسرت جناحا ورفعت جناحا وحلفت بالله صراحا ما انت بانسي وما تبغي لقاحه لقاح يعني الناقه يعني تكذب انما اراد شيئا شيئا اخر قال هنا والطرق الخط يخط بي بالارض اذن العيافه زجر الطين زجر الطين للتشاؤم او التفاؤل للتشاؤم او التفاؤل اعم من الطيره لان الطيره خاصه بماذا بالتشاؤم وهنا العيافه زجر الطير تشاؤم اتحد مع الطيره تداخلا زاد عليه بماذا بالتفاؤل به بالتفاؤل اذن العيافه والطيره متقاربان ايهما اعم العيافه اعم من, من الطيرة قال والطرق الخط يخط بي بالارض قال يخطه الرمالون وغيره ويدعون به علم المغيبات يعني طريقه في النظر في احوال المغيبات وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي يخطه الحازر يأتي صاحب الحاجة فيعطيه حلوانا حلوان فعلان وبالحديث نهى عن حلوان الكاهن يعني الثمن الذي يعطاه الكاهن ما يعطى على الكهانة قال فيعطيه حلوانا يعني ثمن فيقول له أقعد حتى أخط لك وبين يدي الحازر غلام له معه ميل ثم يأتي إلى أرض الرخوة لينا فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجل، بسرعة لألا ماذا لألا يعدها الناظر لألا يعدها من باب اللعب لألا يلحقها العدل ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين وغلامه يقول للتفاؤل أبن عيان أسرع البيان أبن عيان أسرع البيان علوا أسماء للجن يسعين بهم في معرفة ماذا الغيب فإن بقي خطان فهو علامة النجح نجاح يعني وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيب هكذا دعون علم الغيب بهذا الخطوط هكذا يخط خطوطا من أجل ماذا أن يلبس على على السائل ويمحو خطين خطين خطين إذا بقي اثنان صار ناجحا يعني اذهب وإذا بقي خط واحد عن ماذا لا تذهب هذا من ادعاء علم الغيب قال أبو زيد الطرق أن يخط الرجل في الأرض بإصبعين ثم بإصبع ويقول ابني عيان أسرع البيان يعني فيه شيء من التثنية إذا قال عوف العيافة الزجر الطير والطرق الخط والخط بي بالأرض. قال هنا وأما ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون يعني كهان فقال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك فمن وافق خطه فذاكاه حينئذ أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو أذنه لكنه علقه على محال حينئذ لن يوجد لأنه قال فمن وافق خطه يعني خط ذاك النبي فذاك فلا بس حينئذ يكون ماذا؟ يكون جائزا لكن من الذي يعلم خط ذاك النبي؟ صح أو لا؟ لا يمكن العلم به فدل ذلك على أنه لن يوجد لكن إن وجد حينئذ من وافق خطه خط ذاك النبي حينئذ وافق الحق ويكون مصيبا ولا يكون من النوع المنهي عنه لكنه حينئذ يكون هيهاتا يعلم ماذا صفه ذاك الخط قال فمن وافق خطه فذاك علقوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يتحقق الوصول إليه قال النووي فقال النووي غيره من وافق خطه فهو مباح لهم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالخط لكن بشرط أن يكون مطابقا لخط ذلك النبي حينئذ ابحث وهات ماذا دليلا شرعيا بسند أن خط النبي يكون كذا وكذا فإن وصل إليك هذا العلم وهيهات حينئذ إذا وافق خطك خطه صار ماذا صار مباحا لكن هذا لن يوجد, هذا لن؟ لن يوجد. قال لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباحوا بل يصير من أنواع الكهان لو ادعى مدع أنه قد وافق خط ذاك النبي قلنا كذبت هذا ليس بصحيح لماذا؟ لأنه لن يتمكن الإنسان من الوصول إلى صفة ذلك الخط. قال لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح بل يصير من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. قال المصنف شيخ محمد رحمه الله تعالى وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه لا يوجد من من يعرفه لا يستدل أحد ب به بهذا الحديث على أنه يجوز ماذا؟ يجوز الخط قل لا, لا يجوز فإن سدل بهذا الحديث قلنا هذا استدلال باطل حديث صحيح في مسلم لكن علقه النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا على العلم بذلك الخط. فإن علمته اثبت لنا هذا هات سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لابد من ماذا هذا علم غيب. لابد أن يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما إلى غيره فلا فلا يقبل قال وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه وفي النهاية غيرها ابن أثيل الطلق الضرب بالحصى والودعي هذا شيء يخرج من البحر والخرز وال الذي يفعله النساء قال الشارح وايا ما فهو من الجبت يعني هذه الأشياء قد تتنوع حتى الضرب والخط هذا قد يتنوع إلى أشياء لا تكون معروفة في ذاك الزمان وإنما المراد الاستدلال بمثل هذه الأشياء على الغيب سواء كان بالخط على الأرض كان بالخط على على الجدار كان به بقلم أيا كان هذه تتطور وتختلف من زمن إلى زمن والمراد ماذا هو الوصول إلى المغيبات لا طريق إليها البته قالوا وأيا ما فهي من الجبتين أي من أعمال السحر قال هنا بعدما بين لنا هذا التفسير قال والجبت قال الحسن ورنة الشيطان إسناده جيد حسن هو ابن أبي الحسن البصري المشهور واسم أبيه يسار الانصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مات سنة مئة وعشرة وقد جاوز تسعين سنة قال فسر رحمه الله تعالى الجبت ببعض أفراده صحيح هذا فسر الجبت ببعض أفراده ماذا يريد المصنف يريد أن يشير الى اي شيء إلا قاعدة السلف في التفسير أنه فسره ببعض أفراد حينئذ لا تجعل, لا تجعل تفسير الحسن مرادفا لمعنى الجبت من كل وجه بل هو نوع من أنواع الجبت فلا يقتضي الحصر فيه كما سيذكره عن الشيخ رحمه تعالى قال المصنف عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض افراده عادة السلف حتى الصحابة رضي الله تعالى يفسرون اللفظ العام بماذا ببعض افراده وجميع أو جل باب التورع قل جل ما نقل عن الصحابة هو من هذا القبيل هو من هذا القبيل يذكرون فردا ولا يقتضي حينئذ ماذا الحصرة لا يقتضي الحصرة فيذكرون أفرادا فقط قال عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده لانه ياتي السؤال لماذا اختار هذا الفرد دون غيره لأنه لاحظ أن السامع لا يعلم بهذا الفرد حينئذ ينص عليه من أجل التنصيص على أن هذا الفرد داخل في المفهوم فلا يغيب عن, عن ذهنك وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده وهذا كثير في كلامهم جدا ينبغي التفطن له حينئذ قال عمر رضي الله تعالى الطاووت الشيطان قال آخر الطاووت الحاكم بغير ما أنزل الله اختلفها حينئذ اختلاف هذا اختلاف؟ تنوع. كل منهما يسمى ماذا يسمى طاغوت كون عمر رضي الله تعالى عنه خص الطاغوت بالشيطان لا يدل على انه حصر وعندما بين فرضا من افراده او بين الاساس الراس الكبير الذي يكون قدوه لهم قال هنا والرنين في قول الحسن رنه الشيطان الرنين هو الصوت رنه الشيطان يعني الصوت صرخه صرخه صرخه, صرخة والرنين هو الصوت ورن يرن رنينا يرن الله يرن رنينا صوة وصاح ورفع صوته بالبكاء ورفع صوته بالبكاء والرن الواحدة والصوت وله رنة أي صيحة فالمعنى رنة الشيطان صوت توجعا وتغيضا صرخة, صرخة ويدخل فيه كل أصوات الملاهي غيرها ليس خاصا بالشيطان وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك قال وذكر بقي بن مخلد في تفسيره وغيره يعني غير بقي ان ابليس رن اربع رنات الله اعلم هذه من اخبار بني اسرائيل لعله اربع رنات رن رنة رن رنة حين لعن يعني صرخ صرخة ورنة حين اهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب والله أعلم هذه تحكى بقى لا نصدق ولا, ولا نكذب تحتاج إلى إثبات هذا غيب هذا غيب وهذه من الأخبار المرسلة قال وعن سعيد بن جبير أنه لما لعن تغير صورته يعني عن صورة الملائكة هذا كذلك الله أعلم به حاليا. ورن رنة فكل رنة منها إلى يوم القيامة رواه ابن أبي حاتم أورده ابن كثير في تفسيره أورده ابن كثير كذلك في التفسير وعلي بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس واجتمعت لأي جنوده. جنوده هذا إن صح عن ابن عباس يحتمل أنه خذع النبي صلى الله عليه وسلم فهو محتمل أورده ابن كثير في تفسيره وفي المسند بلغه إنه الشيطان حسن هنا قال رنة الشيطان وقيل هذا تصحيف ليس هناك شيئا ليس هناك يسمى رنا وانما فسره به بهذا المعنى من اجل تصحيح ما, ما ذكر الحسن وإلا قيل انه الشيطان انه الشيطان قال اسناده جيد ثم قال ولي ابي داوود والنساء بن حبان في صحيح المسند منه يعني قال كما قال هنا اي روى من هذا الحديث ما اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم واقتصروا على المرفوع منه يعني لم يذكروا تفسير عوف لم يذكروا تفسير عوف ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور لكن بإسناد مستقل غير إسناد الحديث المذكور في الباب بدون قول الحسن رحمه الله إذن فسر او ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من الجبت إن العيافة والطرقه والطيره هذه من من الجبت وكانت من الجبت الذي هو السحر لأنها تستند إلى أمر خفي وعرفنا أن السحر ماذا فيه معنى الخفاء واللطافة تستند إلى أمر خفي لا حقيقة له ولا يصح الاعتماد عليه وهذا يعتبر من جنس السحر قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر إذن ذكر أنواع متعدده من من السحر العيافة من الجبت أي من السحر والطرقة من الجبت أي من السحر والطيره كذلك من الجبت أي من السحر النوع الرابع ما يتعلق بماذا بعلم النجوم ما يسمى بالتنجيم وسياتي باب خاص به لكن أراد ذكر شيء منه فقط قال من اقتبس شعبة من من النجوم أي من علم النجوم من النجوم أي من علم النجوم ومن هنا شرطية واقتبس هذا فعل الشرط والجواب فقد اقتبس شعبة من من السحر، فقد اقتبس شعبة من من السحر. اقتبس أي تعلم تعلم، لأن التعلم وهو أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعله كانه أخذ منه ماذا؟ أخذ منه شعله لأنه يستنير بها. وكذلك هنا شبه بماذا؟ بكون قد أخذ شعبة من السحر. قال هنا فقد اقتبس هذا جواب الشرط شعبة من من السحر المعلوم تحريمهم أعم من السحر المعروف لأن هذا من استدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها كما أن السحر لا لا حقيقة له قال هنا اقتبس أخذ وحصل وعلم وقبست العلم واقتبست إذا علمته وتعلمته والقبس قبس الشعلة من النار واقتباسها أخذها منها والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منهم طائفة من الشيء والقطعة منهم من الحياء شعبة من الإيمان أي جزء, أي جزء منهم ولفظ أبي داود من اقتبس علما من النجوم وإنما شبه صلى الله عليه وسلم علم النجوم بعلم السحر لأن حرمته منصوصة في القرآن العزيز يعني ذكر شيئا قد يختلف فيه الناس أو يجهله الناس وأما السحر فهذا الكل يقرأ ماذا أن السحر في القرآن محرم وبين أن علم النجوم هذا من السحر إذا ماذا يكون حكمه؟ تحريم يكون ماذا؟ يكون التحريم هذا واضح وإنما شبه صلى الله عليه وسلم علم النجوم بعلم السحر لأن حرمته منصوصة في القرآن العزيز أي من علم طائفة من علم النجوم المحرم فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه قال ولفظ الرزين ولفظ رزين من اقتبس بابا من علم النجوم يعني جزء منه الآن يشترط فيه ماذا أن يتعلم جميع أنواع علم النجوم كالسحر تعلم السحر محرم بل هو كفر هل يشترط فيه أن يعلم جميع ما يتعلق بالسحر لا وإنما لو أخذ بابا أو طائفة أو شيئا منه حليذ نكون الحكم مصبا عليه قال ولفظ رزين من اقتبس بابا من علم النجوم بغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من من السحر بغير ما ذكر الله أراد به ماذا وعلامات وبالنجم هم يهتدون إلى آ مما الله تعالى في ثلاثه الأمور فصرح صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى إذن لا يفلح الساحر وكذلك المنجم وكذلك المنجم لأن ماذا؟ لأن التنجيم الذي هو التعلم لهذا العلم علم النجوم داخل في السحر فعنذن كل نص يتعلق بالسحر فدخل فيه ماذا؟ المنجم ولا يفلح الساحر حيث حيث وعلم النجوم هذا يستدل به على الحوادث الأرضية فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على انه سيحدث كذا وكذا هذا علم التأثير علمه التاثير هو محرم لهذا الحديث واما علم التسيير وهو ما يستدل به على الجهات والاوقات فهذا جائز يعني علم النجوم على نوعين علم التاثير وهو ان يحصل في الأرض وما يتعلق بها من امطار وامواج وهبوب ريح الى اخره ويستدل بذلك بماذا بالنجوم حينئذ استدل بالنجم على أن ثم تاثيرا يقع على الارض باي نوع كان من انواع التأثير حينئذ يسمى ماذا يسمى علم التنجيم هذا الذي جاء النص به وما عداه فيما يتعلق به معرفة اوقات الصلوات او الجهات القبل نحو ذلك هذا مستثنى هذا مستثنى لانه يفهم به ماذا الجهات ولا يفهم به ما يقع على وجه الأرض بسبب ماذا فرق بين النوعين قطعا هذا فحينئذ يرى أن البحر قد هاج لماذا لأن النجم الفلاني كذا وكذا هذا تأثير أو لا تأثير بخلاف أن يقول هذا النجم الجهة كذا إذن الكعبة هنا لا تأثير في الكعبة لم تنتقل الكعبة من أجل النجم وإنما علامات ربط بعضها به ببعض ففرق بين, بين النوعين قال هنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر إذا علم التنجيم والمراد به هنا في هذا النص علم التأثير هذا نوع من أنواع السحر يعني يكون نكون محرما ويكون كفرا كما مرة رواه ابو داود صحيح قال وصححه الذهبي والنووي عن الحديث ورواه أحمد وابن ماجه وغيرهما ولفظ أحمد ما زاد زاد يعني لو زاد ما زاد يعني الباب أخذ بابا أخذ بابين عشرة إلى آخرين أي كلما زاد المقتبس من تعلم النجوم زاد اقتباسه من شعب السحر والكفر يزيد وينقص صحيح كفر يزيد وينقص قال وفي الإثم كذلك لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر كلما زاد في السحر زاد اثما وزاد كفرا قال وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه وزيادة البعد من الله تعالى فإن ما يعتقدون فإن الذين فإن, الذي فإن ما يعتقدونهم يعتقدونهم في النجوم من معرفة الحوادث التي لم تقع انتبيه. سيقع غدا كذا وكذا هذا يسمى ماذا يسمى اعتقاد تأثير في المستقبل وهذا المراد هنا بكلام المصنف فإن ما يعتقدونه في النجوم من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان مثل ماذا قال مثل إخبارهم يعني المنجمين بوقت هبوب الريح ستقع ريح من كذا إلى كذا بسرعة كذا إلى خير هذا كلام مصنف داخل هنا مثل إخباره بوقت هبوب الريح لأنه داخل فيه لأنه يجعل هذا مرتبطا بذاك يجعل هذا مرتبطا بذاك لا يفقه قال ومجيء المطر أمجيء المطر كذلك داخل في التنجيم ووقوع الثلج والبرد كذلك البرد هذه السيادة من عندي وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها كل ذلك يعتبر من التنجيم المحرم لا يجوز تصديقه ألبتها إلا صدقت ماذا ساحرا ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها باطل فإنما ما يعتقدونه في النجوم باطل هذا خبر واضح هذا فإن ما يعتقدونه أي الذي يعتقدونه في النجوم ماذا به؟ باطل اذا الخبر صار ماذا؟ متأخرا هذا معيب عند أهل علمه قال كما أن تأثير السحر باطل بل هو مما سأثر الله به قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إذا علم الغيث عند من؟ عند الله تعالى فإذا ادعى أنه سيقع مطر أو غيث في زمن كذا داخلوا في التنجيم لا يجوز تصديقهم ولو وقع هذا ابتلاء من الله عز وجل لو وقع كما قالوا لا يجوز تصديقهم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما في غد إلا الله لا يعلم ما في غد ما سيقع في المستقبل يعني ليس غدا فقط لهم الذي يلي يومك لا انما أراد به في المستقبل لا يعلمه إلا الله والاخبار مثل هذه المسائل كلها داخل في علم الغيب ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله وغير ذلك مما سأثر الله بعلمه وأما ما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة ونحو ذلك فغير داخل فيما نهى عنه قال تعالى وبالنجم هم يهتدون يعني هذا مما تعلق به ماذا؟ علم التسيير يعني هذا مقترن بذاك لا من جهة التأثير ولو تأمل الناظر الباحث أدرك ذلك قال رحمه تعالى وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل له هذا كذلك يتعلق ببيان كيفية السحر يعني كيف كيف يقع قال وللنساء من الحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن يعني مرفوعا ومصنف لم يقل مرفوعا وإنما لابد منها عن ابي هريره الله تعالى من عقد هل هذا من قول ابي هريره الجواب لا انما هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال يعني مرفوعا وان كان المصنف هنا عزاه للنسائي ولم يبين هل هو مرفوع أو مقوف والحق انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال والنسائي والإمام الحافظ احمد بن شعيب بن علي بن السنان ابن بحر بن دينام ابو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمرتجع وغيره روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق لا يحصون وكان إليه المنتهى في العلم بعيلة الحديث مات بفلسطين سنة ثلاثمائة وثلاث ولو ثمان ثمانون سنة ثمان وثمانون سنة قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر من شرطية والعقد معروف, العقد معروف. قال ثم نفث فيه يعني جمع بين الأمرين أو عقد ولو لم ينفث لأن يختلف باختلاف ماذا باختلاف السحرة فليس النفس هنا ماذا شرطا وإنما المراد به أنه يعقد وإنذن عقد وأراد ماذا تلبية الجن لما أراد فقد سحرا يعني وقع في السحر. العقدة جمعها عقد وهي ما تعقده السحرة ويقال لها عزيمة أيضا ومرنا العزيمة هي القراءة هذا هو المشهور وتسمى العقدة كذلك ماذا عزيمه ربط الحبل يسمى عقدة وهذا هذا وهذا لابد عندهم عند السحرة الله أعلم وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقد الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر بإذن الله تعالى الكون قدري ليس الشرعي قال ولهذا أمر الله بالاستعادة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد جمع بين أمرين عقد معه مع النفث والنفث والنفخ معه مع ريق يعني السواحل التي يفعلن ذلك والنفث يعني من اجل السحر هو النفخ مع الريق معه ليست من مع الريق وهو دون التفلي مرتبه بينهما والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالارواح الخبيثه الشياطين الجن نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق معه دل على ان الاول خطر فيخرج من نفسه الخبيثه نفس من نفسه نفسنا فيخرج من نفسه الخبيثه لانه صار خبيثا لانه اتحد بي بالشيطان فروحه روح الساحر خبيثه فيخرج من نفسه الخبيثه نفس ممازج للشر والاذى مقتلن بالريق الممازج لذلك على كل عرفنا الطريقة المعهودة عندهم أو لا السحر سحر كما هو معلوم وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على اذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله القدري الكوني للشرعين قال ابن قيم رحمه تعالى بين ذلك في زاد المعاد فيما يتعلق بالعين وكيفية تأثيرها وكذلك ما يتعلق به بالسحر المراد هنا أن الساحر يجمع بين العقد. وبين بين الناس وكيفية ذلك الله علمه بها وليس داخلا ذلك العلم به داخلا في الحكم عليه بكونه كفرا عن السحر أو أن السحر كافر لا علاقة به وإنما تعرفه على جهة ماذا على جهة العموم وأما التفصيل بالدقة كيف يقع السحر هذا ليس بلازم في الحكم ولا في بيان ما يتعلق به بالسحر لأن هذا ليس مطالبا ليس مطالب به العمل وجميع الفواحش وجميع المنكرات ليس بلازم أن تعرف على وجه الحقيقه وإنما التصور العام ما الذي يحصل إذا هو في السعانة بالشياطين، ويتقربون اليهم بماذا؟ بعبادات يكفي هذا ولن يطيعه الجن أو الشيطان أو أصحاب أرواح الخبيثة إلا بماذا؟ إلا بالتقرب إليه هذا كاف في كونه سحرا وتحكم عليه بكونه كافرا ومن سحر فقد أشرك نص على أن السحر يكون فيه ماذا؟ يكون فيه الشرك وهو نوع من أنواع الشرك الاكبر فقد اشرك قد هذه التحقيق واشرك الشرك الاصغر او الاكبر الاكبر ما الدليل هو الاصل هكذا هو الاصل الاصل ماذا الاكبر ومن قال بانه الاصغر يحتاج لماذا؟ ماذا يحتاج إلى دليل فالدليل هو الذي يصرف اللفظ عن ظاهره والذي يثبت اللفظ على ظاهره هذا لا يحتاج الى دليل فقد اشرك هذا نص في ان الساحر مشرك وقد حكى الحافظ عن بعضهم أنه لا يتاتى إلا مع الشرك الا مع مع الشرك يعني لن يطيعه الجن الا بالتقرب اليه قال ومن تعلق شيئا موكل بعد ان بين ما يتعلق بالساحر وانه متعلق بهذه الأرواح الخبيثه حينئذ وكله الله عز وجل الى ما تعلقنا والا فاللفظ عام ومن تعلق شيئا ما حينئذ شيئا يطلق على الله عز وجل من تعلق بالله تعالى حفظه صحيح وفاز، ومن تعلق بالشياطين خاب وخسر. هذه فرق بين بين التعلقين، ومن تعلق شيئا وكي ليفائدة الجمل يشار لأن الساحر متعلق على غير الله تعالى، فإن متعلق على الشياطين. قال أي ومن تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه هذا معنى التعلق، هذا معنى التعلق. وأصله في القلب ويتبعه اللفظ والجوارح. يعني يتعلق بقلبي ثم بعد ذلك ماذا تطيعه الجوارح؟ أي ومن تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوهم وكله الله إلى ذلك الشيء وخذلهم وخل بينه وبينه فإن تعلق قلبه بربه كفاه وتولاه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده يعني الله عز وجل كاف عبده ومن يتوكل على الله فهو, فهو حسبه ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به وهذا عام ليس خاصا بماذا والسحر والشياطين من تعلق على ماله من تعلق على ولده من تعلق على أمر من أمور الدنيا سيارة نحوها وكله الله عز وجل وإنما التعلق يكون به بالله عز وجل وهذه أسباب ومعلوم أن الأسباب هذه لا يتكأوا عليها وإنما هي وسيلة فقط تعلقكم به بالله تعالى والحديث نعم ليس خاصا بالسحر والشياطين قال وكله الله إلى من تعلق به ومن وكل إلى غير الله هلك. وخسر خسران مبينا وضل ضلالا بعيدا بعيدا يعني كل كل البعد هذا معاملة له بي بنقيض قصده هو قصد ماذا التقرب فابعده الله تعالى قال بل من تعلق قلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد اشرك اشرك هنا يعم قد يكون شركا أكبر قد يكون ماذا شركا اصغر لماذا لأنه إذا تعلق قلبه بغير الله تعالى في جلب النفع ودفع الضر وكان كفعل العابدين للقبور ونحوهم حينئذ كان شرك اكبر ومن تعلق بالسبب الذي جعله الله تعالى سببا واعتمد عليه حينئذ يكون قد وقع في الشرك الاصغر حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاماً من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك إن كان جلب النفع ودفع الضر من كل وجه فهو الشرك الاكبر وإن كان فيما أذن الله تعالى به وفيه كالأسباب حين يذن يكون من الشرك الأصغر قد يكون من الشرك الخفي أو شرك الارادات والنهيات قال رحمه الله تعالى وعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أداة تنبيه ألا هل أنبئكم ما العظه هو العظه هو هي النميمة القانة بين الناس راه مسلم نميم القالا نقل القول بين بين الناس هذا نوع من أنواع السحر نوع من أنواع السحر لكنه لا يكون كفرا لا يكون كفرا مخرجا علم الله بل هو معصية وذنب قال ألا هل أنبئكم ملعاضه قال ألا أداة تنبيه الغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه لأهميته هكذا يأتي بالقرآن ألا إن أولياء الله قال هل هذا استفام للتشويق ونبئكم اخبركم والعض هو عض هو فعل بفتح فسكون فتح العين وسكون الضاد هو اكثر ما يروى في كتب الحديث يعني هو المشهور وفي كتب الغريب بكسر ففتح عض فعل صحيح عض بكسر ففتح عض العضاه الكذب والبهتان والسحر يعني داخل فيه البهتان وعلى الأول من عاضها الرجل يعضه عاضها وعضيهة وعاضهة كذب وسحر ونمّا قال الزمخشري أصلها العظه فعلة عظه من العضه وهي من البهت قال وهي البهت بدون من فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفا وتجمع على عضين قال النووي تقديره الا انبئكم بالعض الفاحش الغليظ التحريم واراد المصنف له هنا يدل على أن معناه عنده هو هو السحر لكنه ماذا ليس السحر الذي يكون كفرا يعني يسمى سحرا لكونه اورد هنا في بيان انواع شيء من من انواع السحر ودل ذلك على أنه من السحر لكنه ماذا لا يكون لا يكون كفرا وفي غريب الحديث لابراهيم الحربي وهذا لم يريد المصنف ليته أتى به قوله ألا اخبركم بالعظه هو مفسر عن عكرمه العظه السحر بلسان قريش السحر بي بلسان قريش لكن على تفسير الشارح ماذا النميمه والقالة حين يذنياتي التفصيل لكن في غريب الحديث لابراهيم الحربي هو مفسر عن عكرمه قال العظه السحر بلسان قريش يقولون للساحره العاظه العاظه للساحره وعن الكساء العظه السحر العظه السحر وعن الفراء هو في كلام العرب السحر حينئذ يكون على أصل. على اصله يكون على على اصله وعن الأصمع العظه القاله القبيحة رجل عاظه وعظه والعظيه أن تقول في الرجل ما ليس فيه وقال الخليل العظيه الافك والبهتان إذا على القولين الشراح اختاروا النوع الثاني أن العظه المراد به ماذا القاله والنميمة والبهت والكذب والإفك حينئذ لا يكون من السحر المكفر وعلى ما ذكر من تفسير عكر ما العظه السحر بلسان قريش صار ماذا نوع من انواع السحر المكفر على كل هو هو محتمل الا انبئكم ما العظه هي النميمة القاله بين بين الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره هنا نميمه والنميمة اعتبر من؟, من الكبار رواه مسلم قال هنا النميمة فعيله بمعنى مفعولة نميمة فعيله بمعنى مفعولة ونم الحديث ينمه نما قدته ورفعه إشاعة له وإفسادا أي نقله بابه رد وينم كذلك بالكسر اللغة فيه ينمه رد يرد وينم لغة فيه كذلك والاسم النميمه ورجل نم النمى ونمام أي قتات قتات بمعنى النميمة يعني فسر به بالنميمه قال ماذا إشاعة له وإفسادا وسعى به ليوقع فتنة أو وحشا يعني ينقل كلام من الافساد الإفساد عنئذ أفسد كما يفسد الساحر هذا وجه كلام مصنف رحمه تعالى وأكثر الشراح على على ذلك أنه, أنه أراد النميمة المعروفة التي كبيرة من الكبائر ووجه إدخالها في باب أنواع السحر أنها تؤثر كتأثير السحر السحر يفرق أو لا يفرق بين الزوجين وبين الناس والأرحام لأخير كذلك النميمة تفرق إذا عملت عمل السحر ولذلك سميت سحرا قال والنمام الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم فيكشف ما يكره كشفه يكشف ما يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أو إليه أو غيرهما يعني الكراهه ليست داخله في, في المفهوم بل مجرد الكشف صدق عليه أنه نمام سواء كان صادقاً أو كاذباً فإن كان صادقاً فهو نميمة وإن كان كاذباً فهو ماذا؟ فهو بهتن ونميمة قال وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما يعني قد ينقل الحديث أو ينقل المعنى بماذا؟ بالإشارة ويكفي هذا حصل النقل أو لا حصل النقل سواء تكلم أو بي بالاشاره او نحو ذلك قال رحمه الله تعالى وسواء كان الكشف بالعباره او بالاشاره او غيرهما فحقيقتها افشاء السر وهدك الستر عما يكره كشفهم والقاله كثرة القول وايقاع الخصومه بما يحكي بعضهم لبعض قالوا في الحديث فشت القاله بين الناس قال يحيى ابن أبي كثير يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة يعني أشد فسادا من من الساحر شد فسادا من الساحر وخاصة في في هذا الزمان يعني خبر كاذب في منتدى أفسد به ما ما أفسدنا وقال أبو الخطاب ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس يعني من السحر بالمعنى العام قال في الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحينة كالساحر أشبه السحر وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين الحكم في ماذا؟ في لا إنما في التحريم أنه محرم لفساده وإفساده قال لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر الذي هو شرك الذي هو هو الشرك وهو أمر خاص ودليله خاص وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما يؤثره الساحر يعني الثمرة واحدة ثمرة واحدة فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة عدم قبول التوبة على الوجه الذي مر معا أنه يستاب فإن تابه يقبل أو لا يقبل بعضهم يرى أنه يقبل وبعضهم يرى أنه ماذا أنه لا يقبل كما مر مع نبيه بالامس قال وبه يظهر مطابقة الحديث, للترجمة, طابقة الحديث للترجمة إذ هو من أنواع السحر لما فيه من القطيع من أنواع السحر بالمعنى الأعمي بل قد يكون تارة أعظم لما ينشا من فسادهم وعلى كل من حملت إليه نميمة ألا يصدقهم لأنه فاسق وأن ينهاه ويبغضه الا يصدقه والناس الآن يفرحون <تصفيق> قال ولا يظن بأخيه السوء ولا يحمله ما نقل فيه على التجسس والبحث يعني يتاكد هل هذا صحيح أم لا ولا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه أو ما نهى أحسن ما نهى النمام عنه ولا يرضى لنفسه ما نهى هو النمام عنه يعني هو يزجر النمام ويكذبه حينئذ لا يقع هو في شيء نهى ماذا غيره عنه أو نهي النمام باعتبار النص فيقول حكى فلان كذا إلا لمصلحة واتفق على تحريم الغيبة والنميمة في غير نصيحة الواجبه وفيه دليل على أنها من من الكبائن لأنه شبه بيب والسحر من المحرمات ومن الكبائر. فدل ذلك على أن النميمة من الكبائر. إذن هي محرمه لكن لا تصل إلى حد الكفر والصحيحين عن مرفوعا لا يدخل جنة نما لا يدخل جننما يعني كافر لا وإنما لا يدخل دخولا أوليا لا يدخل دخولا أوليا وفيهما من حديث ابن عباس المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان وفيهما احدهما كان يمشي بالنميمه بالنميمة إذن عذبا دل ذلك على أنه كبيرة من من التبائل قال ولهما بخاري المسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا هذا سحرا بالنصب أو بالرفع بالنصب لما اسمه إن واللام هذه لام التوكين تسمى مزحلقة زحلقت أصلا لإن, لإن لا يجتمع مؤكدان في أول كلام عن ذنب زحلقت على المبتدا الاسم وجازا للفصل تقديم الخبر على الاسم. على الاسم إن من البيان لسحره والبيان المراد به ماذا هنا بلاغ فصاح خلق الإنسان علمه البيان قال هنا وأورد البخاري وغيره سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كأن هذا الحديث له سبب ولا شك أن من الآيات ما لها أسباب كذلك من الحديث ما له سبب وهو مفيد في فهم النص انه قدم رجلان من المشرق فخطبان خطبة فعجب الناس لبيانهما عجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا او قال ان بعض البيان لسحر ان بعض البيان لسحر صحيح لسحر او لسحرا لسحر قطعا لأن بعض في الأول ان من البيامين هذا لا يصح أن تكون خ... اسم إن لكن بعض صح أن تكون اسم إن إذا ان بعض بالنصب قطعا لسحر هذا هو الخبر إذن اللام قد تدخل على الاسم وقد تدخل على الخبر على, على تفصيل عند النحات أو إن بعض البيان لسحر يعني إن بعض البيان يعمل عمل السحر يؤثر يغير يقلب الحقائق يجعل الحق باطلا والباطل حقا صحيح بيان الكلام يجعل أو لا يجعل يجعل إذا أثر أثر كما يجعل المحب السحر يجعل المحب كارها والعكس بالعكس حينئذ يكون ماذا يكون فيه نوع من أنواع السحر يعني من حيث التأثير قال يعني إن بعض البيان يعمل عمل السحر ومعنى السحر هنا إظهار الباطن في صوره الحق إظهار الباطل في صوره الحق والبيان البلاغة والفصاحه وإنما شبهه بالسحر لحدة عمله في سامعهم وسرعة قبول القلب وتقدم أن هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق يعني في صوره فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق قال صعصعه ابن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه, فيسحر القوم ببيانه. ولذلك قال أهل العلم من لم يكن ذا قدرة على مناظرة أهل الباطل لا يحل له أن يناظر لأن ذلك يأتي بالقوة حينهذ قد يزين ما يزين الباطل ولابد من مساواه في العلم وفي الطريقة التي يناظر بها اهل الباطل قال وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق انتهى كلامه والمراد البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس شبهه بالسحر لفساده وأخرج أحمد وابو داود عن ابن عمر مرفوعا رضي الله تعالى عنهما إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانه تاتخلل حذف يحدى التاءين يعني يأتي بالفصاحة ويدقق في العبارات ويكون صاحب باطن يكون صاحب, باطن يكون صاحب باطن وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطن ويبينه فهذا ممدوح لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذمه ولذلك القرآن من أتم ما يكون من البيان الفصاحة صحيح أو لا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أتم ما يكون من البيان الفصاحة محمود فهنذن هو نوع من أنواع السحل لأنه مؤثر لكن ماذا يكون محمودا. يكون محمودا هذا إذا قيل بأن الحديث يراد به العموم ليس على وجه الذم قال ويبطل الباطن ويبينه فهذا ممدوح كحاله الرسل واتباعهم وكلامهم وخطب الرسل والانبياء واتباعهم هذا في غاية الفصاحه والبيان ومع ذلك له تاثير هذا لا يكون مذموما قال وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن حاجة فاحسن المساله فقال هذا والله السحر الحلال سحر الحلال يعني البيان إن كان باطلا حينئذ صار السحر محرما واذا كان البيان في إحقاق الحق فهو سحر حلال هذا الذي راده عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال ابن عبد البر تاولته طائفة عن الحديث هذا الزيادة تاولته طائفة على الذم يعني الحديث إن من البيان إلى السحر هل المراد به الذم مطلقا أو أراد به التنويع قال تأولت طائفة على الذم لأن السحر مذموم وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الادب على أنه على المدح على أنه على المدح والأول أولى لأن الله تعالى مدح البيان وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ماذا أن من أصحاب البيان من يجعل البيان وسيلة إلى قلب الحقائق هذا الذي أراد هذا مذموما أو ممدوح هذا مذموما هذا الظاهر من من النص ولذلك قال الشيخ سليمان في التيسير نختم قال في التيسير الأول أصح الذي هو ماذا أنه على وجه الذم وهو أنه خرج مخرج الذمي لبعض البيان لا كله يعني قال من البيان جعلوا بعضهم جعل من هنا للتبعيد، إذا بعض البيان مذموم لكونه استغل في ماذا في إحقاق الباطل وإبطال الحق، وصار مذموما وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد متنطع أو قوة في الخصوم حتى يسحر القوم ببيانه. فيذهب بالحق ونحو ذلك وسماه سحرا لأنه يستميل قلوبك السحن ثم قال وأما جنس البيان شخص سليمان وأما جنس البيان فمحمود بخلاف الشعر فإن جنسه مذموم إلا ما كان حكما ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب أو تصوير الباطن في صورة الحق فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم إذا فيه ماذا فيه تفصيل حينئذ من تكون لي للتبعيد فبعض البيان مذموم وهو نوع من انواع السحر وبعض ماذا ممدوح وهو ما كان في احقاق الحق وابطال الباطل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين